كريس براون فور ايفر وطيب خلونا نروح نشوف اخبار الطموح ايه <تصفيق> اخر بوست كان وحيد تقريبا طيب. كروش دي اه طيب الماجيك روشدي الانسان علشان يوصل لنجاح لازم يمر بمحطات التعب والفشل والياس وصاحب الاداره القويه لا يتوقف سوري الاراده القويه لا يتوقف عن اي محطه من التعب او الفشل او الياس وكمل ومشي ومشي يبص تحته ولا وراه دايما فوق والى الامام آه طيب تمام يا ماجيك وجهه نظر سليمه 100% ويا ريت الناس كلها تبقى ماشيه بوجهه النظر اللي انت بتقولها دي او تمشي على حسب الكلام اللي انت قايله ده يا ريت يعني الناس كلها تعمل كده بس للاسف يعني الفشل والياس دايما في الاغلبيه هو اللي بيبقى المسيطر للاسف يعني بس لا تمام وجهه نظر سليمه 100% وانا بحترم رايك جدا ان جي دياب مهند في جمله محمود عبد العزيز محمود عبد العزيز بيقولها في اخر مسلسل محمود المصري بيقول على قد طموحك هتبقى وهتكون هتكون حلمك تكون موظف بسيط هتبقى موظف بسيط وحلمك تنجح وتبقى وتكبر وتمل وتملك الدنيا هتقدر تعمل كده ده معناه الكلام ده معنى الكلام يعني انا مش فاكره قوي بس ده معناه وانا مؤمنه بالكلام ده جدا كل واحد فينا جواه <تصفيق> جواه كنز و... وهي قوه ارادته ايوه بالظبط زي الراجل اللي طلع في الفيلم ده اللي هو بيقوله لما كان عندك كل واحد عنده قوه روحيه لما يكون عنده اراده تطلع بالظبط كده ده كلام مظبوط عبدو عبدو برصه كاتب نقطه طيب نقولها نقولها ما حسش جاره أجن... اجنبي اجنبي شافوا الصبح قال له قال له الاجنبي جود مورنينج قال له المحشش مورنينج جود سالته مراته ليش قلت له نفس الجمله بس مقلوب قال لها بتضلي غشيمه انت قال لي السلام عليكم قلت له وعليكم السلام اه طيب, طيب. تمام <تصفيق> حلو يا عبدو حلو صح لا فعلا عنده حق بيتكلم صح ام واحد من الناس لا يسعى للنجاح من سوري سوري سوري الام الادمن بتاعتنا الجميله و امي الثانيه انا مش عايز اكبرها بس انا مش هقول باعتبارها ام الثانيه ان هي فعلا ام ثانيه مفيش كلام وقبل ما اقول اي حاجه يعني انا بنتهز الفرصه ان انا اعتذر لها قدام الناس كلها لان انا يعني كده غلطت كتير و حصل مني موقف مش ظريف و يعني اعتذرت كتير وقعدت فتره ما قدمش كتير فطبعا كانت زعلانه مني جدا هي ورنا بس اما تقول كورونا يعني انا قلت لكم ان هي بضحك عليها بسرعه فخلاص لكن نهى مش من السهل ان انت هتضحك عليها فانا بعتذر لك يا مامي قدام كل الناس اهو اعتذار رسمي انا اسف والله مش بايدي وغصب عني واوعدك ان انا هحاول على قد ما اقدر ان ده ما يحصلش تاني ويا رب تكون الحلقه النهارده عاجباكي والاداء عاجبك وطبعا السونجز انت اللي مختاراها على فكره يا جماعه هي كاتبالي مهند جود تشويسز اند جود لوك هي المفروض التشويسز دي اساسا هي اللي مختاراها معايا انا مش مختار الاغاني كلها لوحدي فانا بقولها شكرا يا مامي يعني امم يمكن يمكن يعني امي انا لو كانت عايشه ما كانتش هتساعدني كده لان انا ليا ظروف كده خاصه مش هنقعد بقى نحكي ونزيح بقى وافضح نفسي يعني عيب المهم يعني انا بعتذر لك اسف اسف اسف وان شاء الله حالا لحد ما اقدر ما اعملش كده ثاني خالص ومش هيبقى في غلطات ثاني ويا رب اكون عند حسن ظن الناس كلها ولو حد زعلان مني حقه عليا وراسه ابوسها وانا اسف انا اس <تصفيق> ام ورجعت لكم ثاني بعد المشهد اللي انا كنت ممثله واحد من الناس بيقول لا يسعى للنجاح من لا يملك طموحا ولذلك كانت كانت الطموح هو الكنز الذي لا يفنى فكن طموحا وانظر الى المعالي ام, أم طيب كلام سليم جدا ام وجهه نظر سليمه وبحييك يا وحيد واحد قصدي سوري انا اسف واحد من الناس انا بحيك على البوست الجميل ده وجهه نظر سليمه الماجيك روست بيقول واللي نفسه يوصل لحاجه لازم يبعد عن الاصدقاء السوء بالظبط ومش يفكر إن, ان انه يوصل بسرعه لازم واحده واحده زي ما قالت الست الفاضله نانسي عجرام بالهدوء يا حبيبي بالهدوء كل حاجه كله هيجي بالهدوء اه oh. هي مرتي كده بس تمام يا رشدي تمام امم انجي دياب بتقول مهند والله انت اخويا واخرت صبري ويا رب ما تكونش زعلت مني ويا رب ما تسيحش على الراديو مش هسيح بس انت عارف انت اخرت صبري لا هو انا دلوقتي بقيت بالنسبه لكل الناس اخرت صبرها يعني يعني ربنا يصبركم علي اكتر واكتر ايمي روزي بتقول ساعات ببقى طموحه وساعات الاغلب احباط فمحدش يسالني عن الطموح خالص امم طب ليه احباط يا يامي يعني هو انك تيبي طموحه معظم الوقت دي حاجه كويسه بس مش معنى كده ان انت تفضل ان انت تفضل تطمح على طول اكيد برده هتيجي مشكله كده في حياتك هتخليك محبط وكاره نفسك وكاره الدنيا ده طبيعي بس طب ليه يعني يعني لو لو مفيش مانع يعني او لو حضرتك تسمحلنا ان انت تحكي لي طيب ايه اللي حصل يعني ايه اللي حصل لك جاب لك الاحباط ده وان مفيش طموح خالص ويعني بنتشارك كده في الاراء ويمكن نوصل لحل يعني ان احنا ما يبقاش فيه احباط يعني انا عايز بالاخر كده انا عايز اطلع بعد ما اخلص الحلقه دي الناس استفادت ان ما يبقاش فيه احباط خالص ولا حد بقى يجي, يجي له اكتئاب بقى ويقفل على نفسه الاوضه ضلمه وعلى الحياه اللي هي القاتمه دي احنا عايزين نوصل ان احنا دايما نبقى بدرجه عاليه من الطموح لان الاحباط ده وحش وانا مريت بحالات احباط في حياتي اكتر من مره مش مره واحده وكل مره عادي بتقوم تاني على رجلك زي ما بيقولوا وتاخد السلم من اوله وهكذا فيعني لازم الدنيا تمشي ما حدش دايما يبقى محبط على طول ومحدش دايما يعني طموحه يعني او بيفضل طموح على طول لازم هتجيله كده حاجه في النص تكعبه ويقوم يقف تاني وهكذا فدي سنه الحياه الماجيك روزدي بيقول اللي مش عنده طموح انت جبت من الاخر يا ماجيك احيق واحد من الناس بيقول اوكي مهنا النور ابكسو نو ارابكسونج سو بليز سيلينيا جوميز اند ذا سين لاف يو لايك ا لاف سونج هو ذا سين ده يعني مطرب ولا ايه هو المفروض على حسب معلوماتي انا كانجلش ذا سين يعني المشهد الله اعلم بقى ده يعني حد بيغني اسمه كده الله اعلم بس حاضر بعد الحلقه يا جماعه انا مش هقدر اجيب اغاني في الحلقه لان الاغاني زي ما قلت لكم لازم تنزل بالترتيب واحده واحده على حسب ما انا مرتبهم راح احسن موجودين في الليست عشان انا هنزلهم في الاخر بفوت فما ينفعش انزل اغنيه في النص اغير الاغنيه مكان اغنيه عشان ما تحصلش لخبطه الماجيك روزي بيقول قل تعاليم وكل اعماله فسيرا الله عملكم ورسوله والمؤمنون صدق الله العظيم بارك الله العظيم يا ماجيك وفعلا ومن جد وجد ومن زرع حصد ولا كل مكتسب نصيب طيب اخر بوست عشان نروح نسمع الاغنيه اللي, اللي جايه عبد البرس بيقول يحكى ان امراه امراه امراه غضب امراه غضبا منها زوجها غضبا شديدا فامسك بها من شعرها في الشارع هو اللي كاتب على فكره مش انا بقول كده و... و... وفي وف يده الثانيه عصم ونازل فيها ضرب وهي تصرخ يا ظالم يا مفترق احد الماره أم, أم, ام مسك يعني ايدي للزوج اللي فيها العصايه وقال له يا اخي ضرب البهائم بالعصا وضرب النساء بالنساء يعني يتزوج عليها يعني يعني يتجوز عليها فالزوج مع انفعاله لم يس لم يس يستوعب قصده فقال له وضح قصدك قالت له الزوجه سيبك منه كمل ضرب <تصفيق> <تصفيق> حلو حلو حلو طيب نروح نسمع الاغنيه اللي جايه ايز على حسب الموجود قدامي والله انا مش فاكر اصلا مامي نهى قالت لي هو اسمه ايه بس هو المفروض ايز او ايز حاجه كده هي اغنيه اسمها ريبلاي بس اللي مغني مش عارف بقى من اسمه ايز او ايز الله اعلم يا رب بس يكون قلت نطق من الحاجات دي صح ا نروح نسمع ريبلاي و نرجعوا له مره ثانيه مين ان لا نا نا نا ايوري دايز لك ما اي اف اس ذا كوبي بلاي ريبلاي شاي ديك ا ميلودي ان ماي هيد ار كي كي باو كم مين ان لا نا نا ايوري دايز لك ما اي اف اس ذا كوبي بلاي بلاي وي مين ان ذا فرست تايم وي ميچ يو وات ذا ما وذ يو فريندز I was scared to approach Abdeny Kimosa hope you, you, you will give me a chance whoever you want that we would ever be more than for cruel road wide breaking our double she like a song played again and again that guy, like some mothosta take it in the damn say back like a gun to my hosta and she's running through my mind oh yeah she ride like a melody in my head that i can't keep on coming singing like nana hey. nana nah, nah. every day like my eyes always stuck on play today She is like the melody in my head again, if I can't see you like no, nah, no, nah, nah, nah, everyday is like my eyes on the cup plate, baby, you been on the find the glow, now promise you leave my mind, we talking a full from night till a morn, girl it really changed my life, doin' things i never do, i'm in the kitchen cooking things she likes for grey road white breaking another boo Someday I want to make you my wife Hey, when come papausta, it's like the damn day say, hey, it's the damn day with austa, she's running through my mind all day. Hey. She're like a melody in my head that keeps on got me singing like hey. na, na na na, every day is like my appot, go play, play. She're like a melody in my head that keeps on got me singing like hey. na na na, -na. Every day is like my eye falls the copy play play I can be your melody a girl like you write you simply the one that can feel your fantasies so come and be girl, to come maybe you let me ask yeah. I can be your melody a girl like you write you simply the one that can feel your fantasies so come and be girl, to come maybe you let me yeah. sing it nana nana nana nana yeah she got me singing shot it like a melody in my head that i can't keep out i'm singing like nana hey. nana every day's like my i pass the copy play we play yeah. shot it like a melody in my head know. that i can't keep out i'm singing like nana nana na, every day's like my i pass the copy play we play ورجعت لكم تاني بعد ريبلاي و نرجع تاني نشوف ال... البوستس اخبارها ايه الجوله دي كانت سريعه قوي <تصفيق> ما لحقتش اشرب ميه كنت عايز اشرب ميه بس ما لحقتش مش مشكله الفصل اللي جاي ااا كنا وقفنا عند مين عند مين مين مين عند عبده عند عبده بارستايل ااا كريم لوج لوج منور يا مهند الاذاعه بالتوفيق ربنا يخليك شكرا ويا ريت تشاركني النهارده برايك في موضوع الحلقه موضوع الحلقه عن الطموح يا ريت تقول لي ايه وجهه نظرك عن الطموح الطموح يعني ايه بالنسبه لك ويعني ايه طموح يعني احكي لي قصه حياه الطموح بالنسبه لك يعني الماجيك رشدي بيقول وعلشان توصل ابعد عن المتشائمين لانهم بيحبطوا تمام يا ماجيك ام ايه وجهه نظر سليمه مفيش <تصفيق> كلام ام وفعلا المتشائمين بيحبطوا جدا ان انت كل ما تحب تعمل حاجه مفيده هيقول لك يا عم وهتستفيد ايه وهنتعب على الفاضي دي بلد مش عارف ايه يا عم تعالى مش عارف نعمل ايه تعالى نروح نقعد على قهوه ولا كده يعني هيقول لك كده والله فعلا لو هم متشائم هيقول لك كده يقول لك يا عم يعني هم اللي عملوا وخدوا ايه ولا اللي فادوا بلادهم خدوا ايه ما قاعدين مش لاقين شغل وهيقعد بقى يحبطك لحد ما تكره نفسك اساسا انجي دياب مهند بما انك مجنون ريانا ممكن اسمع دونت ستوب ذا ميوزك حاضر بعد الحلقه انجي انا انت عارفه طبعا الرولز عامله ازاي ما ينفعش يخالف اي باند فيها وبعدين خدي بالك الحلقه دي بالذات وتتسجلي صوت وصوره ف هقول لك بعدين موضوع الصوت والصوره ده ف حاضر بعد من ال... بعد ما اخلص الحلقه مش هقفل الراديو عشان اي حد طلب مني اغنيه اا أم... هديها له اا أم... أم... طيب أم... مين مين ثاني أم... بيكال كيكاوي سلخير سلنور أم... منور الراديو يا يم... يا مهند أم... بتتكلموا عن ايه اولا أم... أم... أم... أم... شكرا انك جيت يا بيكا ومنور وموضوع الحلقه عن الطموح يا ريت تقول لي يعني ايه طموح بالنسبه لك وهل الطموح زياده او انك تبقى طموح طول الوقت دي حاجه كويسه او انك مثلا تحصل لك اي حاجه فيجيلك احباط فما تقدرش تكمل ثاني وكده يعني احكي لي بقى ولو مثلا حصل لك موقف يا ريت يا ريت حد لو حد حصل له يعني موقف ان هو مثلا كان بيحاول ان هو يوصل لمكان معين او بيسعى لحاجه معينه وما قدرش يوصلها يحكي لي يعني هو حصل له حاجه ليها علاقه بطموحه او بطموحه عموما يا ريت يحكي لنا ونتناقش في الموضوع ده زي ما قلت لكم انا عايز بعد ما تخلص الحلقه نكون استف يعني طلعنا بمعلومه ولو قد كده استفدنا بيها يعني في حياتنا ايجي أم... دياب مهند انت شغلك زعلت والله ابدا والله ما زعلت بجد والله العظيم انا كان قصدي مصلحتك ما انا عارف والله انا لو زعلت على فكره بصي بصي هنجلك على حاجه يمكن انت ما تعرفنيش بس هتعرفيني هشرح لك دلوقتي الموقف انا لما بزعل من حد انا صريح يعني لو انا زعلت منك هقول لك انا زعلت منك في وشك ما بتكسفش ف لو انا زعلت منك او زعلت من كلامك هقول لك انا زعلت منك وبعدين انا انت لما قلت لي وجهه نظرك انا يعني كنت بعاتب نفسي يعني انت المفروض كنت, كنت انت بتعاتبيني على حاجه عملتها أنا غلط انا كنت بعاتب نفسي معاكي لان انا شايف ان ده فعلا غلط فلو لو انا لو انا مثلا مش عاجبني كلامك او زعلان ما كنتش اتكلمت معاكي في الموضوع او كنت قلت لك مثلا انا زعلان انا كنت قلت لك مثلا انت بتتكلمي معايا ليه وانت مالك فاهم قصدي كده يعني لكن لا انا انت مش هقول لك زي اختي انت اختي الكبيره فاهم اي حاجه منك انا بقبلها وباخدها كنصيحه فانا ما زعلتش والله هقول لك انا كملت بقيتي بوست هي بتقول بس يمكن ما عرفتش اختار الطريقه وربنا وحده يعلم بس لو زعلت وعدك اخر مره اقول لك حاجه ضايقك وطبعا هفضل اخويا الصغنن سوري يا مانت والله والله والله هعيط هعيط والله ما زعلت منك انا لو زعلت منك هقول لك والله ان انا هقول لك في وقتها ان انا زعلت بس انا والله العظيم ما زعلت منك ودي نصيحه انا استفدت ايه منك هكويزه جدا وانا دايما بتعلم منك من ساعه ما بقيت يعني بقدم برامج في الاذاعه وكده في الراديو يعني يمكن اكتر واحد مش هبالغ لو قلت اكتر واحد واقف جنبي من الناس اللي موجودين هنا كلهم كان انت من غير ما تبقى عايزه مني اي حاجه فيعني جميلك فوق راسي مش هنسوا لك ابدا ويعني انا بحاول على قد ما اقدر يعني نفسي مرات تطلبي مني خدمة تقولي لي اعمل كذا عشان احاول ان انا ارد لك ولو جزء صغير قوي من من جميلك عليا بس للاسف انتي ما بتطلبيش مني حاجه ف انا مش زعلان والله عندي وانا ما بزعلش من من يعني منك انتي بالذات مش هزعل وانا متقبل منك اي حاجه ومفيش حاجه يا جميل والحياه بامبي بامبي و تمام وانا مش زعلان والله مساء الخير مريم طه بتقول مساء الخير مساء النور يا ريت يا مريم تشاركينا برايك النهارده في موضوع الحلم موضوع الحلقه عن الطموح يا ريت تقولي لي يعني ايه الطموح بالنسبه لك او ايه وجهه نظرك في الطموح و ام ام انت شايفه الطموح بالنسبه لك دي حاجه كويسه ان انت تبي طموحه طول الوقت ولا لا ولو مثلا حصلت لك حاجه في حياتك بيتك مثلا حصلك مثلا ظرف فجالك احباط وماتيش عايزه تعمل اي حاجه وكارهه الدنيا وكارهه الحياه هل ممكن ان انت ممكن تعدي من الازمه دي وتكملي ثاني في طريق او في طريق طموح اللي انت كنت مثلا يعني انت كنت بتطمع ان انت توصلي لمكان معين هل لو حصلت لك مشكله و... والموضوع ده وقف هل ان انت هتحاولي ان انت تكملي ثاني الموضوع وبرده توصلي اللي انت عايزاه ولا ممكن من اول آ... آ... آ... وقع خلاص اوت فقولي لي يعني وجهه نظرك في الموضوع ده ايه آ... ايمي روزي بتقول الله حلوه الاغنيه دي تقريبا على الاغنيه اللي كانت شغاله دلوقتي بتاعه ريبلاي يا رب يا ايمي الحلقه كلها تعجبك مش الاغنيه بس مريم طه بتقول منوريا مهند الموضوع عن ايه انا لسه قايل اهو انا لسه قايل بتوقع على فكره يا جماعه من واجبي كمذيع ان انا اتوقع اسئله المشاهد قصدي المجتمع فانا لسه حاكي المواقف هو بتاع الطموح يعني يا ريت تشاركيني برايك يهمني يهمنا يعني ك كما ودك يا مونا يعني في الحلم الماجيك روز دي بيقول روح اشرب ميه يا مهند ميستر بيك مش, مش تركبنا زنبك عادي يعني اه حاضر يا يا ماجيك هروح اشرب بعد ما اخلص دلوقتي البوستس دي هروح اشرب ميه ما تقلقش طيب كده طيب تمام نروح نسمع رقم خمسة خمسة اغنيه رقم 5 اه خامس اغنيه معانا ل برانو مارز الراجل ده عبقري انا بحبه جدا يا رب الاغنيه يا رب يا رب الاغنيه دي تعجبكم والاغنيه اسمها ات ويل رين ان شاء الله تعجبكم واسمعوا الاغنيه دي كويس يا جماعه يعني لو حد لقيه في الانجليش قوي يا ريت يركز في كلمات الاغنيه دي حلوه قوي الاغنيه حلوه والميوزيك فيديو بتاعها حلو قوي فان شاء الله تعجبكم هنروح نسمع برانو مارز ات ويل رين وارجعوا لي مره ثانيه Never will I live in fear Live some more in my door Cuz it will take a whole lot of dedication and to realize what we used to have we don't have it anymore No! عبقري اا طيب نروح نكمل البوستس نشوف اخبار الطموح ايه يا جماعه اا احنا واقفنا عند الماجيك طيب انجي دياب بتسلم لي يا هنوده يا كسوف يا كسوفي, كسوفي. احرك تاني اا وبعدين مين قال لك اني مش عايزه منك حاجه هات 5 جنيه يلا طب معاكي فكه 250 لو مالك بكام 250 هديك 5 جنيه ااا طيب ااا ايمي واضح يا جماعه ان الناس زهقت مني فمشيت الحمد لله بركاتك يا اللي في بالي انجي دياب مهند انت عمال تسالنا طموحنا ايه انت بقى طموحك ايه يا استاذ مهند والله يمكن انا لو قلت لك طموحي ايه في الحياه ممكن تضحك عليا بس والله كل اللي انا طالبه في الدنيا دي يعني ان ابويا يبقى راضي عني طول الوقت يعني ان اي حاجه ثانيه بعد كده بقى سيبها على ربنا بس انا كل اللي انا بتمناه في الدنيا دي رضا هو المفروض رضا الوالدين بس بان ما فيش غير والد فتمام يعني اهم حاجه ان هو يبقى راضي عني طول الوقت ده طموحي في الحياه انا طموحي في الحياه ان انا يعني اوصل لدرجه عاليه جدا من الرضا عندي يعني ان أنا... رضا والدي يوصل عني يوصل لدرجه عاليه قوي يعني بس اي حاجه ثانيه هتبقى سهله بعد كده صدقيني لو لو لو, لو لو لو لو الوالدين بالذات راديو عنك صدقيني اي حاجه ثانيه بعد كده هتبقى سهله فده كل طموحي في الحياه ان انا اوصل لدرجه عاليه من الرضا يعني الناس تبقى استبراضي عني وعني والاخص ابويا يعني ربنا يكرمه يا رب ويديه الصحه والعافيه والاخرب طيب بوريق الماس بتقول مهند منور الراديو مرسي شكرا وبالتوفيق ان شاء الله مرسي شكرا اكيد كل شخص له طموح وبيحاول يحققه بس اهم شيء الهمه والعزيمه والاصرار بانه يحاول يوصل لطموحه مهما واجه من صعوبات يحاول يتغلب عليها واكيد الموضوع ده راح يكون اسهل لو الشخص لقى تشجيع من اهله واصحابه بالتوفيق آه من ربنا طبعا واولا واخرا شكرا يا بوريق على وجهه نظرك ونحترمها طبعا أم الماجيك رشدي مهند ويا رب يكون يكون الكلام اللي قلته لك قبل الحلقه تكون فهمت قصدي فهمت قصدك والله يا ماجيك وحاضر اوعدك زي ما وعدتك الحلقه مش عايزين نسيح بقى اللي حصل بس زي ما وعدتك الحلقه الجايه هتلاقي اللي احنا اتفقنا عليه ان شاء الله موجود انا هحاول حتى اخلص الموضوع ده النهارده قبل بكره يعني آه منور بدون زعل بس انا بحب انا بحب اقول وجهه نظري معانا دي, دي بتعمل لي مشاكل بس ده الماجيك طبعا طبعا يا ماجيك آه حبيبي يا مهند وبالتوفيق بجد لحد دلوقتي حلقه جامده والموضوع موضوع تحفه يا رب اكون عند حسن ظن الناس كلها وشكرا يا ماجيك على وجهه نظرك ورايك ومشاركتك معايا في الحلقه النهارده وبجد الحلقه من غيرك ولا تسوى ايه ضوحه تونس مهند حلوه مهندي مهند العرب الله وايه وبالتحديد مصر نورت راديو كيكاو الكيكاويم و1000 صورت يا جماعه الفرنكو بتاع عشان هي من تونس فالفرنكو بتاع يعني تمام هقراها يا رب و1000 مبروك لكيمو حبيب قلبنا دنيا الغرام تمام اولا منوره يا دوحم وميرسي على الكلام الجميل ده و1000 مليون مبروك لكيمو واحنا كلنا مستنيين الاغنيه بفارغ الصبر وان شاء الله يا كيمو من نجاحنا نجاح واحنا كلنا معاك وكلنا بندعي لك وعايزينك تبقى احسن واحد في الدنيا مش مهم اي حاجه بعد كده المهم انت احنا بنحبك وان شاء الله دايما في نجاح يا رب وابعد عننا الاولاد ال حرام وكل حاجه وحشه واجعل لك في كل خطوه سلامه وكل حاجه حلوه يا رب ان شاء الله امم انجي دياب ممكن استغل برنامجك واطلب من كل انه يدعي لي ربنا يحل مشكله عندي تخص حد عزيز عليا قوي وجع دماغي من امبارح يلا كفايه كده مش عايز انكد عليكم بس انتوا عيلتي الثانيه ام انا اول واحد بدعي لك يا انجي ربنا يحل مشكله الشخص العزيز اللي عليك قوي اللي واجع دماغك وان شاء الله يتصل بيكي دلوقتي حالا يقول لك المشكله اتحلت و و و الف سلامه على دماغك اللي وجعك من امبارح وانتم احنا احنا طبعا عيلتك الثانيه اكيد ما فيش كلام بس انا مش من عيلتك الثانيه انا من عيلتك الاولانيه ماليش دعوه والله ماليش دعوه ااه طيب اا آم. مي روزي اختيارات موافقه في الاغاني يا جماعه على فكره انا مش مختار عشان بس للامانه انا مش مختار الاغاني دي لوحدي انا كنت قاعد من فتره كده من حوالي بتاع شهر ولا حاجه لما جينا نحضر الحلقه دي كنت قاعد انا ونوفا نحضر الاغاني دي مع بعض كنا بنسمع اغاني ففي حاجات انا مختارها وفي حاجات هي مختارها كده يعني بس للامانه انا مش مختار الاغاني دي لوحدي يعني في حاجات برده انا انا اخترتها اه بس برده خاطر ايها فقالت لي لا دي حلوه دي وحشه كده يعني اغاني جامده يا مهند شكرا يا كريم وانا لسه قايل ان الاغاني دي برده مش مش انا اللي مختارها لوحدي فما تشكرنيش انا يا ريت تشكروا نوها قبل مني ان هي تستاهل الشكر اكتر مني أم... طيب أم... كريم كريم لوج لوج بيقول الانسان بلا طموح او هدف يبقى مالوش لازمه في الحياه طيب تمام يعني انا بس اسالك يا كريم تمام هو دلوقتي الطموح لازم يكون موجود في حياه البني ادم ده طبيعي بس انا بقى عايزك يعني تقول لي انت انت انت طيب طموحك ايه في الحياه يا كريم يعني انت بتسعى لايه انت عايز تبقى إيه؟ عايز توصل لايه اشرح لي كده الطموح بالنسبه لك عامل ازاي ويعني احكي لي موقف ممكن مثلا يكون حصل لك بسبب الطموح ده اي حاجه حصلت لك يا ريت حد يحكي لنا يا جماعه موقف كده نتناقش فيه عشان بس انا عايز يعني في حاجه كده انا عايز اوصلها نخرج منها من الحاله النهارده بحاجه مفيده يعني في حاجه لسه ما وصلتهاش برده لحد دلوقتي انا مستني بوست حد يقول لي اللي انا عاوزه طبعا انا مش هقوله انا هستنى لحد ما البوست يجي لوحده ااا فيا ريت يا كريم تقول لي يعني انت شايف بقى الطموح ده بالنسبه لك انت في حياتك انت ك... يعني الطموح بقى كبن... بالنسبه لك انت عامل ازاي واصل لحد فين اا أم... طيب انجي م... دياب المهند انت طلبت اغلى حاجه رضا باباك لما باباك يرد عنك اعرف انك ست الدنيا والاخره بعد طول العمر وربنا يرحم امك يا رب ربنا يخليك يا انجي شكرا وانا فعلا انا انا مقتنع بده جدا ان لو ولو هما الاثنين راضيين عنك آه وانا الحمد لله امي توفت راضيه عني الحمد لله ان انا ما كنتش بزعلها يعني آه يعني طبعا كنا بنزعل وبنتخانق بس مش كتير فهي كانت بتحبني جدا فالحمد لله يعني توفت وهي راضيه عني ودي حاجه طمنتني ان انا بعد كده في الحياه هستمر ببركه دعائها يعني بس طبعا لازم برده يبقى والدي راضي عني لابعد مدى عشان الخط يمشي مستقيم ما يبقاش فيه حفر وفي النص و الله يرحمها كريم لوج لوج بيقول ربنا يخلي يخلي لك والدك يا مهند يا رب ربنا يخليك يا كريم وربنا يخلي لكم انتوا اهاليكم وبجد يا جماعه والله الرضا دي حاجه يعني كبيره جدا ما تستهونوش بيها يعني يا ريت تاخدوها مني نصيحه حتى لو لو هتقول عليا مثلا عيل صغير مفيش مشكله بس يا ريت تاخدوها مني نصيحه رضا الوالدين بالذات يعني ممكن يخلي لك الحياه دي كلها مفيش اسهل منها ممكن تبقى انت ماشي كده يعني زي ما بيقولوا وانا ماشي ببارك دعاء الوالدين فعلا ببارك دعاء الوالدين دي لو لو لو فعلا هما راضيين عنك بجد ببارك دعاء الوالدين دي ممكن تساعدك في اي حاجه في حياتك حتى لو انت ما تعرفش تعملها ايا كان هي ايه هتلاقي بركه دعاء الوالدين دي معاك في كل حاجه ف يا ريت يا ريت ام.. تخسبوا الحته دي عند ا... عند اهاليكم يعني عيلتكم كلها طيب مين معانا ثاني امم ام.. الاسم الغريب اللي انا ما بعرفش اقراه بتقول بخح طيب تمام منوره مريم طهم الطموح اي انسان ضروري انه يكون عنده هدف في حياته ويسعى لتحقيقه وبمناسبه الطموح عاوز اسمع اي بليف اي كان فلاي حاضر يا مريم بعد الحلقه هعمل بوست بعد ما اخلص الحلقه اعمل بوست اي حد عايز يسمع اي اغنيه حتى لو مش عندي هنزلها له واشغلها له على الراديو مفيش اي مشكله بس مش هينفع يا جماعه في الحلقه عشان زي ما بقول لكم انا ماشي بسستم معين ما ينفعش اغيره طيب هنقرا اخر بوستين كده بدرعم نور نور محمد صديقتي الصادقه واختي و... وكل حاجه سوري هنونتي سوري بجد اني مش قدرت اسمعك تو دي بس انت اكيد منور ما شكرا يا نور على البوست الجميل ومفيش مشكله أنا عارف طبعا انت فاتحه من الموبايل عشان خلاص مبقاش في نت من اللاب وكده ف مش مشكله اعتبري نفسك سمعاني وزياده وكده ال... كده انت عملتي اللي عليكي انا مش طالب حاجه اكتر من كده ومنوره وكان نفسي تيجي تسمعاني بس مفيش مشكله كفايه ان انت موجوده ان جي دياب مهند يسلم ذوقك وذوق نينو على السونجز الجامده دي تحفه يا رب باقي الاغاني تعجبك يا انجي لسه في كام اغنيه كده معانا ان شاء الله تعجبك طيب هنروح نسمع الاغنيه اللي جايه دي بقى من اختيار نينو يعني دي بقى انا ما اخترتهاش انا اصلا يعني ناس قديمه شويه دي انا م... ما عملش ليهم قوي بس هي الاغنيه اللي جايس لبراين ادم براين ادمز اسمها بليز فورجيف مي دي بقى من اختيار نينو 100% يعني انا 100% ماليش علاقه انا بالاختيار بتاع الاغنيه دي بس ان شاء الله تعجبكم انا سمعتها يعني ونينو ما بيتجيبش حاجه وحشه ان شاء الله تعجبكم هنروح نسمع براين ادمز بليز فورجيف مي وارجعوا لي مره ثانيه Thank mm -hmm. you. انا حبتها جدا من ساعه ما انت سمعتها لي انا قعدت اسمعها كذا مره حلوه قوي بجد والراجل ده يمكن انا كنت اعرفه بس ما سمعلوش اغاني بس لا خلاص اوعدك انا بعد كده هسمعه على طول لان هو فعلا بجد ملوش حل اا طيب اا عامل ريفريش ربنا يستر ربنا يستر <تصفيق> واضح كده والله اعلم يعني ان الناس نامت ولا ايه تقريبا كان الناس نامت يا جماعه النهارده الخميس بكره اجازه بتناموا بدري ليه مش عارف ما علينا الماجيك روز دي بيقول قال, قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام من لازم الاستغفار جعل الله له من, من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ده للناس المحبطه امم و لللاسف يا ماجيك للاسف لحد دلوقتي مش شايفين في احباط في الموضوع الحمد لله الحمد لله الناس كلها وجد نظرها أوه. سليمه جدا وماشيه بطريقه معينه وكل واحد طبعا بحترم وجهه نظر كل واحد بس الحمد لله الحمد لله ما احنا ما عندناش حد محبط وكله طموح وكله هيوصل اللي هو عايزه ان شاء الله وام شكرا على الحديث ده يا يا ماجيك يا يا روزدي وانا عملت لك لايك عشان حلو الحديث ام سيف يا يا لهوي يا جماعه يا جماعه طب يا ريت بس حد يكتب لي اسمها عشان انا نسيته نسيت اسمها معلش انا اسف انا اسف نسيت اسمها الثاني اللي اسمها الحقيقي غير الاسم الغريب ده عشان انا ما بعرفش اهراب بجد يعني هو الثاني ده المفروض ان هو جيلد باي بس مين جيلد باي الله اعلم وبرده انت ما قلتليش جبت الاسم ده منين يا ريت تقوليلي جبت الاسم ده منين يا ريت بتقولي الاغنيه حلوه قوي طبعا دي حاجه ما فيهاش كلام طب